بسم الله الرحمن الرحيم ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ن ف ا ل قل ا ل أ ن ف ا ل لله والرسول فاتقوا الله و أ ص ل ح و ا ذات بينكم و أ ط ي ع و ا الله ورسوله إ ن كنتم مؤمنين إنما الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم و إ ذ ا تليت عليهم اياته زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و م غ ف ر ة ورزق كريم كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق و إ ن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين ك أ ن م ا يساقون إ ل ى الموت وهم ينظرون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 إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم ب أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مردفين وما جعله الله إ ل ا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إ ل ا من عند الله يوشيكم ا ليربط ن أمنة منه ع ا س و ن من ز ل عليكم السماء ل ي ماء ط ه ك م ه ويذهب ل وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إ ذ يوحي ربك إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ي معكم فثبت الذين آ م ن و ا س أ ل ق ي في قلوب الذين كفروا ر ع ب فاضربوا فوق ا ل أ ع ن ا ق واضربوا منهم كل بنان ذلك ب أ ن ه م شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا نار يا ايها الذين آ م ن و ا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم فلا تولوهم ا ل أ د ب ا ر ومن ولهم يومئذ دبره إ ل ا متحذفا لقتال أ و م ت ح ي ز ا الى ف ئ ة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذ ل ك و أ ن الله موهن كيد الكافرين و موسوعه ا النابلسي و إ ت و للعلوم ك وإن تعودون ي الاسلاميه ن اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إ ن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون واتقوا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ط و ن و ع ل موسوعه ا أن الله شديد النابلسي ع واذكروا إذ أنتم ق للعلوم ت ن تخافون ت خ ف أن ي ط ك الاسلاميه ن ف أ د ك م ب ن ص ر فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول, والرسول وتخونوا وأنتم تعلمون واعلمون أماءاتكم انما أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة و أ ن الله عنده أ ج ر عظيم يا ايها الذين آ م ن و ا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إ ن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم و إ ذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتنا عليهم آ ي ا ت ن ا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ه ما داء هذا الا اساطير الاولين واذ قالوا اللهم اسماء ل علينا ل ح حجارة ق من فأمطر من عندك ا أو الله ا بعذاب أ ي م وما كان ا ل ليعذبهم وأنت فيهم م وأنت و ا كان ا ل ل ه معذبهم وهم ي س ت غ ف ر و ن وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصرون لهم يعذبهم ألا الله عن المسجد ا ل ح ر ا م و ه م يصدون عن ا ل م س ج د ا ل ح ر ا وما م ك ا ن و ا أ و ل ي ا ء إن أ و ل ي ا ء ه إ ل ا ا ل م ت ق و ولكن ن ك أ ث ر ه م لا ي ع ل م و ن و م ا كان ص ل ا ت ه م عند ا ل ب ي ت إلا مكاءا ف ذ و س و ع ذ ا ب بما ك ن ت تكفرون م إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ينفقون أ م و ا ل ه م ل ي ص د و ا عن س ب ي ل ا ل ل ه ف س ي ن ف ق و ه ا ث م تكون ع ل ي ه م ثم حسرة ي غ ل ب و ن والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون الذين كفروا ان ل ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت س ن ة ا ل أ و ل ي ن وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله فإن ن ت ه وان بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ل م س ا ك ي ن و السبيل ان كنتم آمنتم ب امنتم ل ل ه إن ن ك ت آ م بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم و ا ت ق الجمعان والله على كل شيء قدير إ ذ أ ن ت م ب ا ل ع د و ة الدنيا وهم ب ا ل ع د و ة القصوى والركو اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أ م ر ا كان مفعولا ً ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه و إ ن الله لسميع عليم إ ذ ي ر ي ك ه الله في منامك قليلا ولو أ ر ا ك ه م كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في ا ل أ م ر ولكن الله سلم إ ن ه عليم بذات الصدور و إ ذ يريكموهم إ ذ التقيتم في أ ع ي ن ك م قليلا ويقللكم في أ ع ي ن ه م ليقضي الله امرا, ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله م و يا و ع ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إذا ل ق ي ت م فئة ف ل ل ب ت و ا و ا ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ع ل ك م تفلحون أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إ ن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورهاء الناس ويصدون عن سبيل الله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 م ا لا ت ر و ن إني أخاف الله و ا ل ل ه شديد ا ل ع ق ا ب إذ ي ق و ل ا ل م ن ا ف ق و ن و ا ل ذ ي ن في ق ل و ب ه م مرض غر ه ؤ ل ا ء د ي ن ه م ومن يتوكل ع ا ى الله فإن الحسنى ل ه عزيز حكيم ولو ترى إ ذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم و أ د ب ا ر ه م وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله ليس بظلام للعبيد بدا ب آ ل فرعون والذين من قبلهم كفروا ب آ ي ا ت الله ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم إ ن الله قوي شديد العقاب ذلك ب أ ن الله لم يكن مغيرا ن ع م ة أ ن ع م ه ا على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و أ ن الله سميع عليم ك ذ ا ب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ربهم ف أ ه ل ك ن ا ه م بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آ ل فرعون وكل كانوا ظالمين إ ن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل م ر ة وهم لا يتقون فاما تثقف ن واما ل ح ر ب ب فشذد ه من خلفهم لعلهم م يذكرون و إ تخافن من قوم خ ي ا ن ة فانبذ اليهم على سواء إ ن الله لا يحب الخائلين ولا يحسبن من خ ي ن الذين ك موسوعه ا ب ق ا إنهم لا ي ج ز و وأعدوا ن ل م م ا استطعتم م ن قوة ومن ر ب ا ط ا ل خ ي للعلوم د و ا ل ه ع د الاسلاميه م و ن ه م الله ي ع ل م ه م م و ا ل ن ف ق و ا من شيء في س ب ي للعلوم ا ل ه يوفى ي ك م أ ن ت ل الاسلاميه ت ظ م و وإن و ن ن ج ح ل ل م فجنح ل ه وتوكل هو على الله ل ا إنه س ع ع ا ل ل ي وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ل و أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم و ل ك ن الله أ ل ف بينهم إنه عزيز ح ك ي م يا أ ي ه ا ا ل نبي يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا النبي ا ل حرّض م ؤ م ن ي ن ع ل ى ا ل ق ت ا ل إ ن يكن منكم عشرون ص ا ب و ن ي غ ل ب و ا م ئ ت ي ن وإن يكن ي منكم مئة غ ل ب و ا أ ل و م ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ي غ ل ب و ا م ي ه الذين كفروا ن ب أ ه م ق و م لا ي ف ق ه و ن ا ل آ ن خفف ا ل ل ه عنكم و ع ل م أن ف ي ك م ض ع ف ا فإن يكن منكم مئة ص ا ب ر ي غ ل ب و ا م ي ن يكن منكم ألف غ ه ألفين بإذن الله بإذن و ا ل ل ه مع النابلسي ص ا ب ر ي م كان ن ل ي ه أ ر ى حتى ث خ ن في ا للعلوم أ ر ض ت ا ل ا س ل ا م ي د ا ل آ خ ر ة و الله عزيز ح ك ي م لولا كتاب من الله سبق ل م س ك م فيما أ خ ذ ت م عذاب عظيم فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إ ن الله غفور رحيم يا أ ي ه ا النبي قل لمن فيه من الأسرى ان ل أ س ر يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم ع ل الله قلوبكم م خيرا في ي خيرا مما أ خ ذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم و إ ن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله منكم ف م ك ن م ن ه م و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي م إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ل ا س ل ا وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م في سبيل الله و ا ل ذ ي ن آووا أولئك ى والذين آ م ن و ا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا و إ ن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إ ل ا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أ و ل ي ا ء بعض إ ل ا تفعلوه تكن و ف ت ن ة في ا ل أ ر ض وفساد كبير والذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آ و و ا ونصروا أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا لهم موسوعه ي ا ن آمنوا ب د و ا ج ل و ا و ج ب ل س ي ل ل ع ك م ف أ و ل ئ ك منكم و أ و ل و الاسلاميه اسماء الله إن الحسنى ل بكل ه شيء عليم